إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كما تيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فاتو حرثكم أنجتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله وأعلم أنكم ملاقوه وبشري المؤمنين ولا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللهو في أيمانكم ولكن ولكن واخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ قَلَقَ خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُرِدْنَ بِهِ أَن يُضِرّْنَ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 ولا يحل لكم أن تأخذ أن تأخذ مما آتيتمهن شيئا إلا أيا خاف إلا إلا أيا خاف إلا يقي حدود الله فإن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 إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا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 فلا تعذلهن أيّن كحن أزواجهن إذا إذا تراضوا بينهم بالمعروف.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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضام ووالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإِنْ رَادَ فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن رَّأَيْتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ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 او اكنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونه ولكن ولكن لا توعدونه سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 فنصف ما فربتموا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرم للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 قصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف.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 ولما برزوا لجنوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 تلك آيات الله نطقها عليك بالحق تلك آيات الله نطقها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.